اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابا هون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون